بسم الله الرحمن الرحيم عبا سوتلنا ان وما لعله يزكى أو يذكر فتنفعهُ الذكرى ان ما من استهنا فله تصدّى وما عليك ألا يزكى وأما كسعه وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإثم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 فَالْيَضُورُ الْإِنسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّا عَصَبْنَ الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَ الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَضْبَ وَزِيتُنَّ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبَ وَفَاكِهَةَ وَأَبْدَ مَتَاعَنَّ لَكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ أُجُوهٌ يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق ما قترة أولئك هم الكفرة الفجرة